بالحب تلقاك البدور ضيف الأمان والسرور فيك العطايا والأجور يا مرحبا يا مرحبا زين الشهور سبحانك رغم معاصينا أمهلتنا وبلغتنا رمضان اهلا رمضان قلنا به سبيلي أدعو إلى الله أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله, وسبحان الله وما أنا من المؤمنين رجال صدقوا ما ومن صدقوا ما عاهدوا الله عليه فمنهم من قضى نحبه ومن الذين سبقت لهم من الحسن أولئك عنها لا يسمعون حسيسها وهم في مشتهى تأنفسهم خالدون لا يحزنهم الفزع الأكبر وتتلقّاهم الملائكة هذا يومكم هذا يومكم الذي كنتم توعدون يوم نطي السماء كطيس جلل الكتب كما بدأنا أول خلق نعيده وعدا علينا إنا تَقَالَ اللَّهُ تَفْتَأُ تَذْكُرُ يُوسُفَ حَتَّى تَكُونَ حَرَبًا أَوْ تَكُونَ مِنَ اللالين. قَالَ إِنَّمَا أَشْكُو بَثِيْ وَحْنِي إِلَى اللَّهِ وَأَعْلَمُ مِنَ اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ يا, يا بني يذهبوا فتحسسوا من يوسف وأخيه ولا تيأسوا من, من, من روح منها. الله إنه لا ييأس من روح الله إلا القوم الكافرون فلما دخلهم صدق الله الكريم صدق الله رب السماوات ورب الأرض رب العرش العظيم صدقت ربنا وبلغت رسلك ونحن على ذلك من الشاهدين صدق الله العظيم المتوحد في الجلال بكمال الجمال تعظيما وتكبيرا سبحانك ما عبدناك حق عبادته